Ali İmran Suresi 51. sayfa bugünkü ezbereceğimiz kelime inde, inde yanında ya da katında demek mesela inde Allah katında el kitabı indi kitab, sende kitap var mı gibi inde, hem yanında yani e, kitap var mı ya da katında anlamına gelir inde yanında katında nebi peygamber demek çoğulu nebiyyun ya da enbiya nebi Nebiyyûn, enbiya, peygamber, peygamberler, nebi. iki şekilde geçer Kur'an-ı Kerim'de. Nebiyyûn ya da nebiyyîn ya da ebede, enbiya olarak geçer. Yani kelimemiz aynı da yanında katında. Nebi, nebiyyûn, enbiya, peygamber, peygamberler demek. Şimdi 16. ayeti dinleyeceğiz. El-lezîne yekûlûne rabbenâ innelâ âmennâ faghfirlenâ dunûbenâ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 الذين يقولون ربنا إنلا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إنلا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 17 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار.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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.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 الذين يقولون ربنا إن آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إن آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.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 الذين يقولون ربنا إنلا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إنلا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Al والصادقين والقانتين al sadiqin ve al يقولون ve al munfiquin ve al müstaghfirin bil ashar. Al النار yikolun والصادقين والقانتين la amanna farqfirlana dunubana شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصة.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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصطة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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة La ilahe illa huvel azizul hakim 17 ile 18 as Sabirin ve as-sadiqine ve al-qanitine ve al-munfiqine ve al-mustaghfirine bil ashar Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi -il qâimen bil qista لا إله إلا هو العزيز الحكيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصطة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 لا ilahe illa هو العزيز الحكيم As والصادقين ve assadiqine ve al kanitine الله al لا ve al هو bil ashar. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huval melayikatu ve ulul 19a إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلاف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيم بينهم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلاف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.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 إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ 19 ب ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيعُ الحساب وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 18 ve 19. dokuz. Şehid la ilahe illallah, ve al-malaikat, wa aul al-ilm bil qisqa. La ilahe illallah, wa al hakim Inna din islam Wa ma illa min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 لا اله العزيز الحكيم الله الله الله 20 فانحاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن فانحاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن فانحاجوك فإن حادجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنَ فَإِنْ حَادَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَ فَإِنْ حَادَجُوكَ فَقُلْ أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حادجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنَ فَإِنْ حَادَجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَ فَإِنْ حَادَجُوكَ فانحدوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن فانحدوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن فانحدوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن.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 ادْعُ <سجوك> كَفَّ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ 20 ب وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَسْلَمْتُمْ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا وقل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الكتاب أَأَسْلَمْتُمْ أَلَتم وَقل لل الذيذين أوت الكتابالأُمين أَسلتم وقل للَّذين أوتُ الكتاب والأُمين أَسلتم وقل للَّذين أوتُ الكتاب والأُمين أَسلتم وَقل الذيذين أوتُ الكتاب والأُمين وقل لِلَّذِينَ أُوتُوا الكتاب والأممين أَأَسْلَمْتُمْ وقل للذين أُوتوا الكتاب والأممين أسلمتم وقل للذين الكتاب والأممين أسلمتم وقل للذين أُوتوا الكتاب والأممين أسلمتم وقل للذين أُوتوا الكتاب والأممين وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم 20 جه فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فإن وإن فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإنت وله فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن أسلموا فقد اهتدوا وإنت وله فإنما والله بصير بالعباد فإن أسلموا فقد اهتدوا وإنت وله فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك والله بصير بالعباد فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 20. ABC. فَإِنْ حَجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ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 فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 19 ve 20 إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ وَمَخْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 fəin aslamo, fakad ihtedo, wəin tawllo, fəin nma əleyk al-belag, wəllāh A. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط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 إِنَّ الَّذِينَ 21ب وييقُون الذين يأمرون بن مِنَ من الناس فبشرهم بعذاب أَلِيمٍ ليم ويقُتلون الذين يأمرون بن قصدِ الناس فبشرهم بعذاابٍ ليم يقتلون الذين يأمرون بن قصدطِ الناس فبشرهم بعذاابٍ ليم يقون الذين يأمرون بنقصصد الناس فبشرهم أليم وي <سؤال9>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 21-AB A B. İnna ladin ve yqutulun an nabiin يأمرون وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيات اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ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 ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم 20 21 فإن حادجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتنون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فإن حادجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإلّا وَلَوْفَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْطَ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِ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 أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ٢١ و٢٢ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون النبيين بغير حق ويقتنون الذين يأمرون بالقسط.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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط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 ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 23 -A.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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدعون إلى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ألم ترأ إلى الذيين أوت نصيب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله حكو بينوم ألم تر إلى الذين أوت نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينوم ألم إلى الذيين أوت نصباًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لحكو بينوم.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 Alam tara ila alladhina utu nusiban min al-kitabi yad'una ila kitab Allah liyahkuma 22 wa 23a Ulaika alladhina habitat a'maluhum fi al-dunya wa al-akhirah wa ma lahum min nasirin Alam tara ila alladhina utu nusiban min al-kitabi أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 Ulaika alladhina 51. sayfa ile 52. sayfanın 23a ayeti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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإلّا وَلَوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْتَ وَيَقُتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْتِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أليم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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإلّا تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتنون النبيين بغير حق ويقتنون الذين يأمرون بالقسط ويقتنون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإنتولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتنون النبيين بغير حق ويقتنون الذين يأمرون بالقسط ويقتنون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 ومختلف الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أحمل العلم بغيم بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حادجك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ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 أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الذين يقولون ربنا إن لا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار